رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم أيها الأساتيذ الكرام في المجلس الخامس من مجالس شذى العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي وكنا قد وصلنا بحمد الله تعالى إلى الباب الأول في الفعل فمن يتفضل منكم بالقراءة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله التقسيم الأول إلى ماض ومضارع وأمر ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر فالماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم نحو قام وقعد وأكل وشرب وعلامته أن يقبل تاء الفاعل نحو و... و وتاء التأنيث الساكنة نحو أرأت هندو هندو <تصفيق> وهندو والمضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده نحو يقرأ ويكتب فهو صالح للحال والاستقبال ويعينه, و ويعينه, ويعينه ويعينه ويعينه للحال, للحال لام الابتداء ويعينه لام للحال لام الابتداء ويعينه, لام الابتداء ويعينه للحال لام الابتداء ولا وما النافيتان نحو إني لا يحزنني أن تذهب به لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ويعينه للاستقبال السين وسوف ولن وأن, وإن نحو سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلة التي كانوا عليها ولسوف يعطيك ربك فترضى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأن تصوموا خير لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم شكرا بارك فيك نقف قليلا هو دخل الآن بدأ الآن بالفعل ثم سينتقل بعد ذلك إلى الاسم وتعلمون أنه لدينا نحن أحوال بالنسبة للفعل أو تقسيمات عديدة بالنسبة للفعل اولا من حيث الزمن لدينا تقسيم من حيث الزمن من حيث الصخة والعله في حروفه من حيث المجرد والمزيد من حيث الجامد والمتصرف من حيث اللازم والمتعدي من حيث المؤكد وغير المؤكد من حيث المبني للمعلوم والمبني للمفعول إذا هناك تقسيمات متعددة وفق معايير مختلفة وبدا الان الآن بالتقسيم وفق الزمن وسينتقل وفق الصحيح والمعتل وهكذا حتى ينتهي من جميع هذه التقسيمات لينتقل بعد ذلك إلى الاسم الآن بالنسبة للزمن تقسيم الفعل بالنسبة للزمن تذكرون عندما يعني عرفنا الفعل إذا كنا بمعادلة رياضية الفعل يساوي حدثا زائدا على الزمن أو, أو, أو حدث مع زمن يساوي الفعل يندمج الحدث مع الزمن وعلى هذا وعلى هذا يختلف عن المصدر لأن المصدر حدث فقط لا زمان فيه ويختلف عن ظرف الزمان لأن ظرف الزمان لا حدث فيه إذن الفعل حدث فيه زمن لأ لو فكرنا نحن بالشكل المنطقي الزمن إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون حاضرا وإما أن يكون مستقبلا إذا الفعل إما أن يدل على الماضي وإما أن يدل على الحاضر وإما أن يدل على المستقبل بشكل عقلي فالفعل الذي يرتبط أو يدل على الزمن الماضي على زمن فات وانتهى ومضى سمي الفعل الماضي يعني الحدث الذي تم وانتهى في زمن انقضى ومضى قبل وقت التكلم لو كنا الآن الفعل المضارع يعني الفعل الذي يحصل وقت التكلم في الحاضر أو يمكن أن يحصل في المستقبل لو كنا فعل الأمر يرتبط بالزمن المستقبل اكتب ستكتب بعد الكلام المعيار الذي نقف عنده بالنسبة لتحديد الزمن هو وقت التكلم وقت التكلم وقت الإخبار فإذا كان الفعل وقع قبل ذلك فهو ماضي وقع في وقت التكلم أو سيقع في, ال... في وقت التكلم فهو حاضر في ال... سيقع في المستقبل فهو أيضا للمستقبل دخل في البداية إذن قال ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر وشرح ذلك فالماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم لاحظوا لدينا كلمتان مهمتان مفتاحيتان حدوث وزمن يعني الحدث يجب أن يكون هناك يجب أن يكون هناك حدث وزمن وقع حدث وقع في زمن انقضى وانتهى قبل زمن التكلم مثل قام قعد قرأ شرب نام إلى اخره هذا أمر بسيط الآن السؤال ما العلامة اللفظية؟ هل هذه علامة عقلية الزمن علامة عقلية نعرفها. نعرف بها لكن هناك علامات لفظية تدل على أن هذا الفعل هو فعل ماض يقول علامته أن يقبل تاء الفاعل تاء الفعل, الفعل عن التاء المتحركه قرأت متحركه مبني على على الضم للمتكلم قرأت مبني على الفتح الفتح للمتكلم أفضل. قرأت قرأت للمتكلم أنت في خطابك له قرأت انت للمفردة المؤنثة. قراتم قرأنا إلى قرأوا. كلها إذن تتصل بالفعل الماضي يقبل دخول ضمائر الفاعل. هو يحصرونها في تاء الفاعل. لأنه واو الفاعل، واو الجماعه يمكن أن يكون في ال. والمضارع والماضي والأمر لذلك هم حصروا وقالوا علامته أن يقبل تاء الفاعل لأن المضارع والأمر لا يقبل تاء الفاعل إنما الذي يقبل تاء الفاعل هو الفعل الماضي تقول قرأت آه، قرأت آه، أو يقبل تاء تأنيف الساكنة قرأت شرخت سافرت إلى غزة. إذن هذه العلامة التي تميزه أو التي تبرزه أو التي تدل على أنه ماضي حتى لا يختلط مع الفعل المضارع أو فعل الأمر. أما المضارع فيه حدث يدل على حدث وفيه زمن لكن أي زمن زمن التكلم أو الزمن ما بعد التكلم أو زمن ما بعد التكلم يقرأوا، ويكتب إلى آخره. إذن يصلحوا للحال والاستقبال. الآن طالما يصلحوا للحال والاستقبال إذن في المضارع زمانان يمكن أن يكون في للزمن الحاضر ويمكن أن يكون للزمن المستقبل ما الذي يخلصه للزمن الحاضر وما الذي يجعله خالصا للزمن المستقبل يقول الذي يعينه اي اي يخصصه للزمن الحاضر لام الابتداء لام الابتداء بعد الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم إني لا يحزنني ان تذهب به اين لام الابتداء لا يحزنني <تصفيق> التي هي هنا اللام المزحلقه التي وردت في خبر ان والأصل أن تكون لام الابتداء في المبتدا وتفيد التوكيد وهذا ما وضحناه في دراستنا للام الابتداء ضمن اللام المهملة غير العاملة في مغني اللبيب إذن اللام الابتداء تخلص الفعل المضارع للخادر إذا عندما قالت إني لا يحزنني يعني اللحظة التي تكلم فيها يعقوب عليه السلام أو لا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إذا أخلصت الفعل مضارع للقادر أو ما النافية لا النافية أو ما النافية وما تدري نفس ماذا تكسب غدا إذا هذه الدلالات أو الع... العلامات الثلاث تخلص الفعل المضارع للحال أي للحاضر. فإذا وجدت لا بالابتداء أو لا النافيه أو ما النافيه مع الفعل المضارع إذن هو خاص بالزمن الخاضر طيب ما العلامات التي تخلصه للزمن المستقبل يقول ويعينه للاستقبال السين وسوف ولن وان وان السين وسوف يسمى هذان الحرفان بحرفي الاستقبال او حرفي التنفيس والسين اقصر زمنها من سوف سوف اطول وهذا ايضا مبرا معنا في مغني اللبيب ولن أيضا تفيد المستقبل أن المصدرية الناسبه أيضا تفيد تخليص المضارع للمستقبل إن الشرطية أيضا تجعل المضارع خاصا بالزمن المستقبل لو قلت سأكتب اذا الكتابه ستتم بعد هذا اللفظ سوف أقرأ سوف اسافر سوف أسافر بعد زمن سوف اسافر اذا للزمن المستقبل لا يمكن ان يكون السفر الان في في في الوقت الذي اتكلم فيه لن اتاخر عليكم مثلا في المحاضره اذا لن هنا اخلصت الفعل مضارع للزمن المستقبل ويمكن ان يكون عندما اقول لن اتاخر اقصد في عند عندما أتكلم طه أود أن تستوعب دروس النحو والصرف والبلاغة استيعابا تاما أود أن تستوعب الآن الاستيعاب سيتم الآن أم في المستقبل أن تستوعب أخلصت أن المصدرية الناصبة الفعل المضارع للمستقبل إن تنصروا الله ينصركم هل تنصروا الآن أم أحتمد المستقبل كل المستقبل ان تدرسوا تنجحوا إذا ان أيضا تخلصوا الفعل المضارع للمستقبل واعطانا سيقول السفهاء هذه السين لسوف يعطيك ربك فترضى هذه سوف لن تنالوا البر اذن لن هنا ايضا اخلصت الفعل المضارع تنالوا للمستقبل وان تصوموا خير لكم يعني صيامكم خير لكم أن المصدرية أخلصت الفعل مضارع للمستقبل إن ينصركم الله فلا غالب إذا هذه تخلص الفعل المضارع للمستقبل أصبحت لدينا أدوات أو خروف يعني تخلص الفعل المضارع للحاضر واخرى تخلص الفعل المضارع للمستقبل ما علامات الفعل المضارع تفضل الشيخ خالد نعم, نعم اسمعت تفضل وعلامته ان يصح وقوعه بعد لم نحو لم يلد ولم يولد ولابد ان يكون مبدوءا بحرف من حروف انيت وتسمى احرف المضارعه فالهمزه للمتكلم وحده نحو أنا اقرا والنون له مع غيره أو للمعظم او للمعظم نفسه للمعظم نعم. نفسه نعم او للمعظم نفسه نحو نحن نقرأ ماذا والليا... بي تقطيع بالصوت على ما يبدو الصوت عندي في مشكلة الصوت, عارف. عارف. <تصفيق> الصوت الصوت ممتاز شيخ عندنا لعل من عندك أنا قاعد اسمع الشيخ <تصفيق> خالد أو... هل تسمعوني هل تسمعوني نسمع نسمع شيخ نسمع الشيخ عندك أنت <تصفيق> بطيء عاد الصوت الآن عاد الصوت مرة ثانيه بشكل جيد وعيد تفضل وعيد تفضل اعيد أعيد و... شيخ تفضل. قال وعلامته أي صحة وقوعه بعد لم نحو لم يلد ولم يولد ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من حروف انيت وتسمى أحرف المضارعة فالهمزة للمتكلم وحده نحو انا أقرأ والنون له مع غيره أو للمعظم نفسه نحو نحن نقرأ ولياء ندخلنا في علامات الفعل المضارع علامات الفعل المضارع قال علامته أن يصح وقوعه بعد لم يعني يمكن أن, تدخل لم على الفعل المضارع يمكن أن تدخل لم على الفعل المضارع يذهب لم يذهب يكتب لم يكتب إلى آخره وأعطانا الشاهد لم يلد ولم يولد ثم قال بعد ذلك بأن الفعل المضارع يجب أن يكون مبدوءا بأحد أحرف كلمة أنايت، يعني إما بالهمزة يكون مبدوءا بالهمزه أو بالنون أو بالياء أو بالتاء. لذلك تسمى هذه هذه تسمى هذه الأحرف أحرف المضارعة. تسمى أحرف المضارعة. فالهمزة للمتكلم أكتب أقرأ أنا أكتب أنا أقرأ النون نكتب للجمع أو لتعظيم الذات تعظيم النفس يعني إذا قلت بدأ بدأ نكتب وأقصد نفسي هذا التعظيم والعياذ بالله اذا النون يمكن أن تكون للتعبير عن جمع المتكلمين نكتب، ويمكن أن تكون للمفرد الذي وعظم نفسه هنا قال والنون له مع غيره أي للمتكلم وحده لا للمتكلم مع غيره يعني لجماعة المتكلمين لجماعة المتكلمين أو للمعظم نفسه يعني له وحده لتعظيم نفسه نحن نقرأ فهي آنيت ثم الياء للغائب المذكر يكتب هو يذهب هو يقرأ هو وهكذا للغائب المذكري وجمع الغائبه ماذا قلت؟ محمد يقرأ والنسوة يقرأنا. لاحظوا استخدام الياء يقرأنا، لكن هناك قرينة اللي هي نون النسوة تدل بأن هنا المقصود جمع المؤنث. إذا الياء هذه للغائب المذكر ولجمع النسوة الغائبة. التاء هي أنى والتاء للمخاطب مطلقا تكتب ومفرد الغائبة ومسناها أنت تقرأ يا محمد وأنتما تقرآن وأنتم تقرؤون وأنتم يا هند تقرأين وفاطمة تقرأ والهنداني تقرآن وهكذا إذن خدد لنا استخدام كل حرف من حروف في المضارعة وأظن هذا أمر واضح في الأنهان يقول بعد ذلك وعلامته وعطانا العلامة الأولى قال وعلامته أن يصح وقوعه بعد لم ثم الآن أتى بعد وعلامته أن يقبل نون التوكيد وياء المخاطبة مع دلالته على الطلب يعني اشترط الآن هنا في قبول قبول نون التوكيد وياء المخاطبة اشترط دلالة المضارع على الطلب يعني لا, لا تكتبن لا تكتبن يعني مسبوق بلا الناهيه الجازمه فهنا الفعل المضارع يجوز توكيده بنون التوكيد لكنه يدل على الطلب يدل على الطلب انت تكتبين انت تكتبين إذا اتصلت في ياء المؤنثة المخاطبه مع دلالته على الطلب ليست قيدا لياء المخاطبة ليست قيدا لياء المخاطبة إنما هي من علامة من علامتي لكن استخدام مع استخدام معها يوحي بأنه قيد لكن مع المؤنثة المخاطبة تقول لها أنت تكتبين انت لا تكتبين اذا في طلب وغير طلب في طلب وغير طلب طيب أصبح علامات الفعل المضارع يقبل لم يقبل دخول نون التوكيد التقيلة والخفيفة يقبل دخول يا المؤنثة المخاطبة يا المؤنثة المخاطبة ونون التوكيد تشتركوا بي تشتركوا في ال... يعني في دلالتها على المضارع أو في دخولها على المضارع والأمر يعني على المضارع والأمر تقول اكتب اكت اكت اكت بنا فهذا فليست إذن خاصة بالفعل المضارع لذلك لاحظوا أخرها الخاص بالفعل المضارع هو لم وحطل لكم قال علامات السين وسوف قال قبل قليل هنا الذي يخلصه للاستقبال السين وسوف ولن على ذلك والسين وسوف أيضا قال يخلص للمستقبل فلا يدخل على السين وسوف لا يدخل على الماضي ولا يحتاج له الأمر لأن الأمر أصلا هو للزمن المستقبل فلا يحتاج إلى إلى ذلك نعم نكون الآن انتهينا من الفعل الماضي والفعل المضارع ولم يدخل الآن في فعل الأمر لماذا لم يذكر فعل الأمر لم يذكر هو الماضي والمضارع وعلامة كل منهما لأن الأمر متداخل مع المضارع في الزمن المستقبل ويدل على المستقبل لذلك قال وعلامته أن يقبل لون التوكيد ويا المخاتبة كل العلامتين تدخل على المضارع والأمر تدخل على المضارع والامر فلم يذكر الامر لانه مشترك مع المضارع في الزمن المستقبلي مشترك مع المضارع في الزمن المستقبل نعم فالامر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم يعني خاص في المستقبل نحو اجتهد وعلامته هنا دخل في علامه ذلكن يعني اختلط الأمر مع دلالته على الطلب علامته يعني علامة فعل الأمر أن يقبل نون التوكيد اكتبن أن يقبل يا المخاطبة اكتبي وهاتان العلامتان تدخلان على على المضارع مع دلالته على الطلب يعني فعل الأمر يدل على الطلب يقبل نون التوكيد يقبل يا المؤنث المخاطبة ف أعيد مرة ثانية فعل الماضي فعل المضارع فعل الأمر فعل الأمر خاص بالمستقبل علامة فعل الأمر يقبل نون التوكيد يا المخاطبة والدلالة على الطلب نعم أحسنت بالتذكير يا أستاذ خالد انتهينا الآن إذن من أنواع الفعل أو أقسام الفعل بحسب الزمن بحسب الزمن يعطينا معلومة أخرى ذات سلب الأفعال وهي اسماء الأفعال نقرأ اسماء الأفعال قال وأما ما يدل على معاني الأفعال ولا يقبل علاماتها فيقال له اسم فعل وهو على ثلاثة أقسام اسم, ف... اسم فعل ماض نحو هيهات وشتان بمعنى بعودة وافترقة واسم فعل مضارع نحو كوي وأف بمعنى أتعجب وأتضجر واسم فعل او واسم فعل أمر كصح بمعنى سكت وآمين بمعنى استجب وهو أكثرها وجودا نعم أعطانا إيه شديد أسماء الأفعال قلت تدل على معاني الأفعال التي لا تقبل علامات الأفعال لذلك سموها اسم فعل سموها اسم فعل وهي عن الذي اسم فعل ما طبعا اسم فعل إما مرتب بالزمن الماضي أو بالزمن الحاضر المضارع اسم فعل مضارع واسم فعل أمر فمثل فيهاتة وشتانه اسم فعل مضارع وي ووف وفيه تفصيل بعد ذلك إن شاء الله تعالى واسم فعل الأمر صح او صهن لدينا صح وندينا صهن والتنكير والتنكي، التنوين هنا للتنكير صهن بمعنى اسكت وأمين بمعنى السجم وهو أكثرها وجودا يعني أكثر أسماء الفعل وجودا هي أسماء فعل الأمر وطبعا أسماء اسم الفعل فيها ما مدعى من أول الأمر اسم الفعل مثل شتانة وصهين ووي ومن ذلك ومنها ما نقل عن, عن الظرفي أو الجاري والمجرور مثل دونك الكتاب يعني خذ الكتاب آآ آآ مكانك بمعنى إثبت وأمامك بمعنى إلزم وهكذا وهذا فيه تفصيل إن شاء الله تعالى نكتفي اليوم ان شاء الله تعالى بهذا القدر من مدرستنا في شذا العرف وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من القسم الأول من تقسيمات الفعل وهو تقسيمه من خيث من حيث الزمن وسننتقل ان شاء الله تعالى بعد ذلك إلى التقسيم الثاني بالفعل من حيث الصحيح والمعطف صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته